ك من ما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله لاه آخر فتلقى في جهنم مملوما مدحورا أفسفكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناث إنكم لا تقولون قولا عظيمة ولن قد صرفنا في هذا القرآن اللي يذكر وما يزيدهم إلا نفرة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 وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسدورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقه هو في آذانهم وقرى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده واللوا على أدبارهم نفرة نحن أعلى بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضل فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أيذا كُنَّ عِظَامَ وَرُفَاتٍ أَيْنَ لَمَبْعُوثُنَا خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُنُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً بَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِسُمْ تُ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا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 وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إن ربك أَحَاطَ بالناس وَمَا جَعَلْنَا الرؤية التي أَرَيْنَاكَ إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن وَنُخَوِّفُهُمْ فما يزيدهم إلا تغيانا كَبِيرًا وَإِذْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وراجلك وشاركهم في الأموال والأولاد واعدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكينا ربكم الذي يزي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيم وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاسفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرم بن آدم وحملناهم في الب والبح ورزقناهم من الطبات وفضلنام على كثير وفضللناهم على كثير مما خلقنا تفضضلا يوما دع كل أنا سبئم مهم فمن أوتي كتابهم بيمينه فأناك يقرون كتابهم ولا يغلون فتينا وما كان في هذه عمااف فيآخرة عما وأضل سبينا وإن كدونون يفتن كان النذ أو حنا إ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 Oh uh...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 باطنك نزهقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوس قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيله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 جوهم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئدا كنا عظاما ورفاتا أئدا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثنا خلقا جديدا أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجل لا ريب فيه فأبوا إلا كفراء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 ولن قد أعطينا موسى تسعة آيات بينات فسأل بني, بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا ظنك يا موسى مسحورة قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا ظنك يا فرعون مثبورة فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومنعه جميع